والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتيكم نبغ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا فَقَالُوا أَبَشِرُوا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلّوا فَكَفَرُوا وَتَوَلّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ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 تجري من تحت جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمنه بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن